بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير يعلم ما ينج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما ينزل من السماء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 رجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل فَلَنَا خَرَّتْ بَيِّنَةُ الْجِنِّ وَأَنَّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ أَلَمْ نَكُن لَّمِنَ الْعَادِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ واشكرونه بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سير العلم وبدلناهم بجنتين جنتين, جنتين ذواتي أكل خمطي وأثل وشيء من سجر قليل ذالك جزيناهم بما كفروا وهل وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قرى ظَاهِرَةً قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرًا فِيهَا عَلَيَّا وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وظلموا أنفسهم فَجَعَلْنَا فجعلناهم احاديث وامزقنا من كل ممزق ان في ذلك لايات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم ابليس ظننه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين وما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 قُلِ اللَّهُ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 وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى استكبروا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا وَجَعَلْنَا لِلْأَغْلَالِ فِي آعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لما يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما الذين يسعون في اياتنا وعاجزين اولئك في العذاب محضرون قل ان ربي يسطر الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما ان فقدتم شيء فهو يخلف وهو خير ويوم يحشرهم جميعا ونقول للذين ظلموا ذوقوا وقالوا ما هذا إلا إفق مفترى قابلا من ذي ل وكذب الذين من قبرهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم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 وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يخذف بالحق يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ ترى إذ فزعوا فَلَا فوت وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم كما فُعِلَ بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك شَكٍّ